وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إن إِلَّا وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا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 إِهُ غَفُورٌ شَكُ والَّذ أَو حَنَا إلَيكَ مِنَ الْكِتابابِهُ وَ الحَقُّ مُصَدِّقَلّمَا بَن يَدَي إِ اللَّهَ بعبادِهِ لَ خَبيرٌ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 وَلَم نُ عَم مِركُم مَا يَتَذَكَّر فِيهِمَن تَذَكَّرَ وَجَأَكُم النَّذِي فَذُوقُ فَمَِ الظَّالِمِينَ مِن النَّص إِ اللهَّهَا عَالِمُ غَيبِ السَّمواتِ وَالْأَغْض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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِن زَالَتِ الْآئِلَةُ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ دَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمم فَلَمَّا جَأَهُم نَّذير ما زَادَهُم إِللاا نُفُورَ اسْتِكبًَا فِي الأرضِ وَمَكرَ السَّيّ وَلَا يَحْيقُ المَكرُ السَّيّء إِلَّا بِأَهْلِه فَهَل الَظُرونَ إِللاا سَُّةَ الأووَّل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 تِ وَلَكِي يُأَخخِرُهُمْ إلَى أَجَلِم مُسََّا فَإذَا جَ أَأَجَلُهُم فَإِن اللَّهَ كَانَ بِعبَادِهِ بَْصير